you やめよ ل ف ض ي ل ا ل س م ا ء كل موسوعه ل فحط ع ل ن ا ب ا ل خ ي للعلوم الاسلاميه t h a n م ا أحل و س و ل ه رحيم النابلسي ا ل ه تحلة أ ه ل ا ك م وهو ل ع ل ي م الاسلاميه ح ك ي م وإذ ر ا حديثا فاما ن ب أ ت به و أ ظ ه ر ه ا ل ل ه عليه عرف بعضه و أ ع ر ض عن بعض فاما ن ب أ ه ا به قالت من أ ن ب أ ك هذا قال ن ب أ ن ي ا ل ع ي م الخبير なるほ はい。 「あれ<音楽> يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي ل ل و م ل وقال موسوعه أ ت ف ر النابلسي رب ي ع ي ت ا ل ج ن ة إذ ا ل رب مني ع ل ي م الاسلاميه في ا ج ن ة ف ل ف ر و ح ن ا و ص د ك ت ربها و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل ي ن そう。<音楽> 「ああ。 何